بسم الله الرحمن الرحيم الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا هذا هو الشريط ا ل أ و ل من كتاب إ ر ش ا د طالب الهدى لما يباعد عن الردى ت أ ل ي ف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتحقيق الوليد ابن الرحمن الفريان يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد عبد بن ب عليكم أحمد يقرأه س م ا ل ل ل ه ا ر ح مرت ن ا ل ح ي م ق د ي م مرت ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة في ن ج د خلال تاريخها الطويل بتجارب غ ن ي ة ومواقف م ت ف ا و ت ة م ل ي ئ ة بالدروس والعظات والعبر وتعرضت للكثير من المؤامرات والعواصف التي استهدفت القضاء عليها واجتثاثها من الجذور غير أ ن ه ا استطاعت بتوفيق الله أن تبقى حية متقدة في النفوس في بعض الفترات الحرجة لأمتهم النفوس نفوذها والذين ينشدون تبقى متقدة وإمتلاشى الفترات بعض الرقية حية الحرجة والحرية والفلاح في في و ي أ م ل و ن أ ن تستعيد مجدها ويهمهم أ ن تبقى ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ح ي ة نشطه لابد لهم من أ ن يقفوا عند هذه النماذج وينقبوا في مسيرتها ويتعرفوا على مواطن ا ل ق و ة التي مكنتها من ا ل س ي ط ر ة والانتشار في وقت قياسي كما أ ن ه م لابد أ ن يتدبروا ا الأسباب التي ساهمت في ه ف ض ع و أ ت ا ح ت للمتربصين أ ن ينالوا منها و أ س و ق هنا نصا م ا د ر ا ل ل ع ل ا م ة الكبير عبد الرحمن بن حسن يتعلق ب ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة في نجد ويحلل لنا ا ل أ ب ع ا د التي أ د ت إ ل ى اشتعال أ ع ظ م ف ت ن ة حلت بها بعد مضي ما يقارب ث م ا ن ي ة عقود على الانطلاق لعله أ ن يلقي بعض الضوء على ما نحن بصددهم يقول رحمه الله ف إ ن قيل لكن الله تعالى سلط ا ل د و ل ة ا ل م ص ر ي ة على بلدتهم وقتلوا من قتلوا وقطعوا النخيل وهدموا المساكن و أ خ ذ و ا ما ب أ ي د ي ه م من ا ل أ م و ا ل وعم فسادهم بنجد قلنا الظنوب التي نعم آثار هذه حدثت لما عمت البلوى فيهم ب ف ت ن ة الشهوات وذلك ب أ س ب ا ب منها توفر الدنيا عليهم و إ ق ب ا ل ه م على طلبها و ا ل إ س ر ا ف فيها وتمكن ب ط ا ن ة السوء وكثرتهم وقربهم من ا ل إ م ا م وقبول ما زينوه وزخرفوه فضعف ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وقل جداً وكثر عليه ا ل أ ذ ى فوقع إ ه م ا ل و إ ع ر ا ض فوقعت ا ل ع ق و ب ة بسبب ما وقع من التفريط و ا ل غ ف ل ة و ت ن ك ن أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ولا يظلم ربك أ ح د احدا موضوع و الرسالة كان للتغيرات السياسية ا ن س ا ا ر ل م ل ل الفترة التي الغزوى العثماني الغاشم س نفسية ف في ي صاحبت صدمات وانعكاسات س ي ئ ة على المجتمع فانساق من انساق وراء ا ل أ ر ا ج ي ف وصاحب ذلك ح م ل ة تشكيك وتشويه ل ل د ع و ة ومضامينها ا ل ط م و ح ة ا ل م خ ل ص ة وفوضى ف ك ر ي ة عارمه ة بلدة مرات الواقعة في عالية ولم بمعزل مرات تكن نجد عن في ذ ه الإرجافات القادمة من وراء الحدود من فكان لها ما كان من أ ث ر على نفس الشيخ أ ح م د بن علي بن أ ح م د بن دعيج المتوفى س ن ة ثمان وستين و م ئ ت ي ن و أ ل ف للهجره ة ا علماء نجد خلال ستة قرون الجزء الأول م ترجمته مئة ش ينظر في وسبعين نجد قرون ستة صفحة وسبع وتبدل موقفه الذي كان يتسم بالتعاطف مع أ ح د ا ث ا ل د ر ع ي ة ا ل م ؤ ل م ة كما يتضح من قصيدته ا ل ر ث ا ئ ي ة التي تحدثت عن تلك ا ل ن ك ب ة ف أ ط ل ق فتواه ا ل ب ا ط ل ة التي زعم فيها أ ن ه لا ب أ س من ا ل إ ق ا م ة في البلد الذي يمارس فيه الشرك والمعاصي دون نكير مع ا ل ق د ر ة على ا ل ه ج ر ة متجاهلا المنهج الذي سارت عليه ا ل د ع و ة منذ قيامها ومصادما للنصوص ا ل ش ر ع ي ة في هذا المجال وربما كان للظروف ا ل س ي ا س ي ة ا ل ج د ي د ة و ن ز ع ة التبرير للمواقف دور كبير في إ ص د ا ر ه ا ولما استعادت الدعوه عافيتها وانتظم عقدها بقدوم العلامه عبد الرحمن من بن حسن من نصر كان ي ا آثار الماضي المؤسف وتتتبع ما خلفته الفتنة أن تزيل وتتتبع خلفته جميع من ن ا ا ح ر فكتب ا عليها ت لتقضي ف الشيخ عبد الرحمن هذا الرد وكتب الشيخ حمد بن اتيق والشيخ صالح بن محمد ا ل ش ث ر ي ردودا مماثله ة ا لهما الرياض السعودية م محفوظة مكتبة رقم ش نسخة خطية في تحت و58 86 كتبت ثمتين سنة ثنتين وثلاثين وقد ث ث وثلاثمائة ل وآلف ا ي ن و استهله مؤلفه ب م ق د م ة ض ا ف ي ة في تقرير توحيد ا ل أ ل و ه ي ة وبيان أ ه م ي ت ه ومكانته في دعوات ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام والخلل الذي طرا عليه واستغرق ذلك ما يوازي الفتوى ما الرسالة تقريبا ثم أخذ المؤلف في استعراض فقرات ذلك أخذ ثم في نصف ورد عليها ب أ س ل و ب ه المعهود المؤيد ب ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة والمعقول الذي يفيض ب ا ل ق و ة والوضوح ويشع بالصدق و ا ل إ خ ل ا ص المؤلف هو العلامة الحافظ المفسر الفقيه الأصولي أبو الحسن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي محمد هو أبو عبد عبد حسن بن بن للهجرة وعاش ل بلدة ل د د في ا ر ي ة ل الرياض ثلاث ق ر ي مدينة وتسعين ب ة سنة ومئة من ا وألف ع في أ ح ض ا ن أ س ر ت ه ا ل ك ر ي م ة ا ل ض ا ر ب ة في صميم نجد و ن ش أ في أ ك ن ا ف العلم و ا ل إ ي م ا ن والصلاح فتلقى عن جده الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى محمد رحمه ومئتين عبد بن سنة وألف ست وتشرب مبادئ دعوته ثم ساهم في نشرها والذود عنها وتحمل في سبيل ذلك أ ل و ا ن ا ل إ ي ذ ا ء ولم يثنه عن م و ا ص ل ة جهوده غربته التي قضاها في مصر فعاد إ ل ى بلاده وبدل ما في وسعه ل إ ز ا ل ة آ ث ا ر ا ل ف ت ن ة وهكذا أ ن ض ى حياته ا ل غ ا ل ي ة مجاهدا محتسبا غنيا بما يحمله من مبادئ وقيم إلى الأجل أوافاه بعد ع منهج ر طويل والتعليم في الجهاد قضاه س ة خمس وثمانين ومئتين وألف ل ل ر رحمه ة التحقيق ل له ه هامش وغفر ينظر ر ج م مقدمة ت كتاب ت ه في ف المجيد ا ل منهج ت ح اتخذت ا ل ن س خ ة ا ل خ ط ي ة أ ص ل ا لجودتها وسلامتها من التحريف في الغالب وعارضتها بالمطبوعه و أ ث ب ت ت ما بينهما من فروق ولم أ ت ص ر ف في النص إ ل ا في حدود الضروره ة إضافة من تعديل ل أو أ ف ح ق ا الصلب بين حاصرتين وأشير إلى ذلك في كما عزوت الآيات وخرجت الأحاديث والآثار والنصوص ما في في بين وأشير وسعني إلى ذلك ذلك وخرجت عزوت موضعه وفسرت ما حسبته غامضا وترجمت لمن يحتاج إ ل ى تعريف أ س أ ل الله تعالى أ ن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح و أ ن يرزقنا ا ل ا س ت ق ا م ة على شرع الله والتمسك ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا هداة مهتدين والحمد كثيرا فيه الرياض في الثالث والعشرين من الشهر الرابع عام ع ش ر ة و أ ر ب ع م ا ئ ه وانف للهجره بسم ا ل ل الرحمن الرحيم هامش في الأصل بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا عبد الرحمن شيخنا في الله بسم عبد بن العالمين وبه العون قدس روحه وبه على إبطال زخرف الملحدين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله الصادق ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه الذين يحبهم ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ه على الكافرين وعلى أ ت ب ا ع ه م الذين شهدوا لله ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولرسوله بالبلاغ المبين وسلم تسليما أ م ا بعد فاعلم أ ي ه ا الطالب للهدى المتباعد عن أ س ب ا ب الضلال والردى أ ن ي ر أ ي ت و ر ق ة لبعض الناكبين عن الحق المبين المعرضين عن توحيد رب العالمين هامش هو هذا ابن أحمد ابن سليمان المرائي كما نص على ذلك المؤلف في آخر الورقة العاشرة أحمد أحمد من بن الكتاب نص علي على ذلك في آخر ف إ ذ ا هي م ص ح ة عن ضلال مفتريها م ع ل ن ة بفساد ط و ي ة منشيها ومتلقيها مع تناقضها و ب ش ا ع ة ما فيها ف ت ا ر ة تراه سائلا مسترشدا و ت ا ر ة مضللا مفندا لا يدري ولا يدري أ ن ه لا يدري فعزمت على أ ن أ ع ر ض ورقته على بعض أ ص ح ا ب ن ا الذين لهم م ل ك ة في م ع ر ف ة العلوم ولهم بصر ناقد وفهم مستقيم في تمييز الصحيح من السقيم ل أ ك ت ف ي بهم في رد ذلك الزيغ والضلال والكذب المحال وذلك أ و ل ى من الترك و ا ل إ ه م ا ل والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ه د ان ا ل ل هدانا فأخذت في رب بالله الله ي ا ا ل ونعم الوكيل سواء من صد الناس عن سواء السبيل قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق أنبأنا عبد الرحمن بن على عبد محمد مهدي السبيل قال إسحاق صد عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدله عن أ ب ي وائل عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط, خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إ ل ي ه و ق ر أ و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الجزء آ الاول صفحه اربعمائه وخمس, وثلاثين وخمس وستين والطبري في التفسير و أ ب و نعيم في ا ل ح ل ي ة الجزء السادس ص ف ح ة مئتين وثلاث وستين والحاكم في المستدرك الجزء الثاني ص ف ح ة ثلاثمائه وثمانيه عشر وهنا ص ح ح ووافقه و الذهبي قلت ه ب ل ي ة ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود وهي أ ن الكثير من أ ه ل هذه ا ل أ ز م ن ة وقبلها قد غرهم من أ ن ف س ه م أ م ر ا ن أ ح د ه م ا أ ن ه م إ ن أ ح س ن و ا القول ر أ و ه كافيا ولو ضيعوا العمل وارتكبوا النقيض وما عرفوا قول الصادق المصدوق صلى الله الخوارج قول صلى عليه وسلم في الخوارج يقولون من خير قول البرية يمرقون ق و و ل ن ن خ ي ل البرية ر ي م ق و من الدين كما يمرق السهم من الرميه ة ا البخاري في الصحيح م ش أخرجه في وهذا م م وأحمد المسند من س ل علي و حديث في كثير في الكتاب و ا ل س ن ة يدوم ويمقت من يقول ولا يفعل ومن يخالف قوله فعله كقوله تعالى كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلون وكقوله تعالى واذا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون وقد ورد ولا ولكن وقر القلوب أصدقته اقتضاء رقم البغدادي أخرجه البصري ليس الإيمان بالتحلي بالتمني الأعمال الخطيب العلم العمل رقم 56 من كلام الحسن في في ما هامش من الأمر الثاني أن الاكثر أ م ر ل ل ث ا ا ن أن ي أ ظنوا أ ن انتسابهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م ونطقهم بالشهادتين عاصم للدم والمال و إ ن لم يعملوا بمدلول لا إله إ ل اله ا ل من نفي الا ش ر وتركه ك و إ خ ل ص الله ع بجميع أنواعها ب ا د ة ل تعالى والتوكل تعالى كالدعاء والرجاء والتوكل وغير ذلك ولم يعرفوا معنى قول الله تعالى فاعبد والرجاء الله الله مخلصا ذلك ولم قول له الدين وغير أ ل ا لله الدين الخالص وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ة ويؤتوا الزكاه ة وَيَالِكَ دين الْقَيِّمَةَ وقوله فإن فخلوا فإن الفاعل تابوا وآتوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن قوله سبيلهم مخلصا حال من ضمير الزكاة حال في قوله المستتر فاعبد الله. أي ح ا ل ة كونك مخلصا له ا ل أ ع م ا ل ا ل ب ا ط ن ة و ا ل ظ ا ه ر ة وكذلك في قوله مخلصين حال من الضمير البارز في قوله إ ل ا ليعبدوا أي حالة كونهم مخلصين والحنيف حالة حنفاء الموحد إرادتهم وأعمالهم دون كل من سواه ولهذا قال حنفاء والحنيف هو الموحد المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه وهذا له كل على كل التوحيد كونهم دون هو هو من عن الذي خلقوا له وبعث الله به رسله و أ ن ز ل به كتبه يقرر ذلك ما أ خ ب ر به عن قوم هود لما قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون فأجابوا وفي أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا صالح لما قال بقولهم لنعبد يعبد وحده وندر لقومه ذلك قصة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 ما أ ش ب ه حال ا ل أ ك ث ر ي ن من هذه ا ل أ م ة بحال تلك ا ل أ م م لما دعوا إ ل ى هذا التوحيد الذي هو أ ص ل دين ا ل إ س ل ا م وهو دين الله الذي لا يقبل من أ ح د دينا سواه وبه أرسل جميع ارسل ل وأنزل به جميع الرسل ك كما ت تعالى ب وما قال أ ن من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ا إلا لا إلا فاعبدون قبلك وقال رسول إليه إله تعالى كتاب أ ح ك م ت آ ي ا ت ه ثم فصلت من لدن حكيم خبير أ ن لا تعبدوا الا الله إ ن ن ي لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ويؤتك فضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم أجل أخاف أمثال حسنا فإني متاعا الذي عذاب مسمى يمتعكم الآيات فضل فضله ربكم كبير عليكم ثم إليه إلى إلى هذه وقد صح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لقومه قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه الها ح د ة إن هذا ش ي ء عجاب م ش أخرجه الطبري في التفسير الجزء الثالث والعشرين صفحة 125 عباس وأصله عند أحمد في واحده ل ع ش ر ي ن ص ف ة ع ب ا ا ل ل ع ب س و أ ص و فاي ي ل الرابع ج ز ء صفحة ح من د بن دليل ا د ي ك م اصرح هو مذكور في القرآن في فأي العزيز دليل أ و أ و ض ح و أ ب ي ن من هذه ا ل أ د ل ة على أ ن الرسل من أ و ل ه م إ ل ى آ خ ر ه م إ ن م ا بعثوا ب إ خ ل ا ص العباده ة ل ل ت ع ا لله ى و ا ن ي التوحيد الذي عن عبادة كل ما سواه وهذا هو الذي جحدته كل الأمم هو وهو الذي خلق الله له ا ل خ ل ي ق ة من الثقلين كما قال تعالى وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون قال علي رضي الله عنه في معنى هذه الآية الا آ ي ة إ ل لامرهم أ ن يوحدون ن أن الدين فانظروا كان الذين من قبل كان وقد هو هو سيروا قال قل عاقبة قبل عرفت تعالى الأرض أكثرهم ر في كيف أصل أساس هذا الذي الملة ي م ك ش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 إ ن ن ي براء مما تعبدون إ ل ا الذي فطرني و أ ب د أ سبحانه وتعالى و أ ع ا د في هذا الكتاب المجيد في النهي عن الشرك المنافي لهذا التوحيد و أ ف ص ح عن كفر فاعله و أ س ج ل عليه بالوعيد الشديد فقال ومن أ ض ل مني من د ع و من دون الله من لا يستجيب له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعائهم غافلون ن وكانوا إلى قوله وكانوا بعبادتهم ك ا ف ر ي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 قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا وغير ذلك من ا ل آ ي ا ت ف أ ي بيان أ و ض ح من هذا في تعريف الشرك الذي حرمه الله و أ خ ب ر ع ن ه لا يغفره وهذا لا يختص بالدعاء بل العبادة عبادة كل لغير الله والتحقيق الدعاء مسألة وكلا النوعين لا شرك نوع من أنواع أن نوعان ودعاء لا يجوز عظيم دعاء هامش صرفه لا يجوز صرفه لا يجوز إ ل ا لله وصرفه لغير الله شرك كما سبق بيانه في ا ل آ ي ا ت المحكمات كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والصلاة هنا تشمل الصلاة الشرعية واللغوية التي هي الدعاء التفسير إن ونسكي وأنا هنا ومحياي ومماتي كما أمرت كتب شريك هي في هو مذكور رب وفي حديث ابن عباس و إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله هامش أخرجه هذا وأخرجه وأفرده الترمذي الجامع وقال المسند الجزء الأول صفحة و و وأفرده الحافظ برسالة من رقم أحمد قيمة قطعة صفحة حسن بن حديث حديث صحيح في في رجب و303 و307 سماها نور الاقتباس من م ش ك ا ت و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس م ط ب و ع ة ولدي منه ن س خ ة خطيه ة جيدة كما ش ر ح ضمن كتابه الحافل جيده ا العلوم والحكم م ع و صفحة ه معنى ع ن إياك ب وإياك نستعين وقال تعالى فابتغوا نستعين تعالى عند ل ل الرزق واعبدوه وهذا من عطف العام على الخاص على عطف من وتقديم ق ا ل ع ا فإيايا ل ى فارهبون و ا تعالى وإيايا ل ع ف ب و وقال و ن تعالى إ ا ي فاتقون ك المعمول ق ا تعالى ت فارغب وقال وإلى فصل لربك وانحر و ربك ق د ي ا ل م في هذه ا ل آ ي ا ت يفيد الحصر أ ي لا غيري وقال تعالى فلا تخشوا الناس و خ ش و ن وقال فلا تخافوهم وخافوني وهذه ا ل آ ي ا ت وما في معناها تدل على ان الله تعالى انما اراد من عباده أ ن يوحدوه باعمالهم والا أ يجعلوا له شريكا في العباده ة كما مثلكم إنما أنما قال تعالى قل إنما أنا قل إلي ل يوحى إ بشر ك كان م فمن إله واحد فمن كان يرجو لقاء يرجو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 أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أ م لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أ و أ ث ا ر ة من علم إ ن كنتم صادقين وقال تعالى وأن تدعوا وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم لمشركون وهذا هو الشرك في الطاعة. كما قال تعالى المساجد فلا الله أحدا تعالى الشياطين الشرك الطاعة كما لله إلى تعالى مع إنكم هو في ا ت خ ذ وذكر ا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم من دون ف في هذه ا ل آ ي ة الشرك في ا ل ط ا ع ة والشرك في ا ل أ ل و ه ي ة وهذا بين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه هامش أخرجه الترمدي في الجامع رقم 3094 وحسنه الترمدي الجامع النسخ وابن جرير في التفسير وابن أبي شيبة في المصنف رقم شيبة أبي جرير في في في في بعض وانظر ب ق ي ة التخريج في كتاب الانتصار صفحة、34. واما ا ل ر ب و ب ي ة فقد أ ق ر بها أ ك ث ر مشركين من ا ل أ م م أ ع د ا ء الرسل وهذا مبين في قصص ا ل أ ن ب ي ا ء كما في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف وهود والشعراء ا والخصومة بينهم وبين الأمم إنما هي فيما بعثوا به إليه من النهي عن الشرك في العبادة كالمحبة والدعاء والتوكل ا ء وغير وبين و بينهم هي إليه في ر ذلك ل من به عن ج وغير ذلك وعن الشرك في ا ل ط ا ع ة وهو إ ي ث ا ر ما عليه ا ل أ س ل ا ف والاعتماد على ما قالوه مما يخالف شرع الله و أ ح ك ا م ه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وهو لله رواه أبيه الله عليه وسلم أنه إله وعن مسعود رسول وسلم يدعو ولمسلم وسلم عن الأشجعي عن عن ابن أن من النار النبي قال مات مدا البخاري مالك قال قال لا إله إلا أبي دخل رضي صلى صلى ل ل ه وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله أ وكلام تعدد يحرم العلماء في بيان هذا التوحيد وتقريره وبيان ما وقع فيه اكثر ل أ من الشرك و ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن أ ك ث ر من ان يحصى ونذكر الخوارج ومروقهم منه بن السنية طرفا رحمه الرسالة قال الإسلام الله تعالى تيمي شيخ الدين ف إ ذ ا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م ومرق منه مع عبادته ا ل ع ظ ي م ة فليعلم أ ن المنتسب إ ل ى ا ل إ س ل ا م في هذه ا ل أ ز م ا ن قد يمرق قال حرق دمه دينكم أيضا الذي في حيث يا في الآية وعلي رضي الله عنه حرق الغالية منها بأسباب أهل الغلو الله كتابه الكتاب لا تغلوا الله وذلك عنه ف أ م ر ب أ خ ا د ي د خدت لهم عند باب ك ن د ة فقذفهم فيها واتفق ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم على قتلهم وكذلك الغلو الغلو الغلو ونحوه أو وجعل نوعا يقول أو فكل المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل المسيح غلى رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان يا أغثني في في في في فيه أبي نبي سيدي أنصرني بعض بن من من أن أ و ارزقني أ و اجبرني أ و أ ن ا في حسبك ونحو هذه ا ل أ ق و ا ل فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان إ ن ت ب وإلا إ قتل ف الله تاب ع ل أرسل الرسل ل ى إنما ي ع د والا ه وحده ل ي ج ع و معه إلها آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يدعون ع إلها الله آلهة والذين يكونوا آخر أخرى ي ت قتل د و ن أنها خ ق الخلائق أو تنزل المطر تنزل أو ويقولون ت ت النبات ن وإنما كانوا ب ع يعبدون ب د و أو ن ه م ب ر صورهم ه م أو و و ي ق ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ز ل ف ا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله رسوله ينهى أن يدعى أحد من دونه استعانة الذين يدعى يملكون أحد دعاء عبادة زعمتم من ولا ادعوا دونه لا فقال تعالى قل الذين من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم الضر